وقد يكتف الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك اسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام مثل قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم من العقوبة كذا بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها اوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه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 تاسعة عشرة قال رحمه الله ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم ومر معنا أهمية هذه القاعدة وعظيم فائدتها وكبير أثرها ومر معنا أيضا ذكر أمثلة ذكر أمثلة توضح هذه القاعدة وتبينها ومن فروع هذه القاعدة ما أشار إليه هنا رحمه الله وسيمثل له ببعض الأمثلة وهو أن الله جل وعلا قد يكتفي بذكر أسماء الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها عن التصريح بذكر أحكامها وهذا فرع من فروع هذه القاعدة، وعلى ضوء هذا يمكن لمن فقه اسماء الله سبحانه وتعالى وعرف معانيها وعرف السياق الذي وردت فيه يمكن له بذلك أن يستنبط أحكاما فقهية إما أمر بشيء أو نهي عنه يستنبط ذلك من الاسم الذي ختمت به الآية. دون أن يصرح بالحكم كان يقول يجوز للإنسان أن يفعل كذا لأن الله عز وجل ختم هذه الآية بهذا الاسم أو يقول لا يجوز له أن يفعل كذا لأن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بهذا الإسم وهكذا يمكن أن تستنبط أحكام تستفاد من الأسماء الحسنى المختومة بها آية القرآن الكريم وهذا سيضرب عليه الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة الموضحة قال قد يكتف الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر احكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، أي أن الاسم الذي ختمت به الآية يشير إلى حكم، يشير إلى حكم. هذا الحكم هو مقتضى هذا الاسم وموجبه، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى لها مقتضياتها، لها مقتضياتها الكونية، القدرية. ولها مقتضياتها أيضا الشرعية الدينية. اسماء الله جل وعلا لها مقتضياتها وآثارها الكونية القدرية. ولها أيضا مقتضياتها وآثارها الشرعية الدينية. ويجمع هذين المعنيين قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ فالخلق هذا من مقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى والأمر كذلك هو من مقتضيات أسماء الله جل وعلا وعليه فإن من فقه اسماء الله جل وعلا كما ينبغي وفقها أيضا السياق الذي وردت فيه تلك الأسماء استطاع أن يستنبط من خلال ذلك أحكام شرعية هذه الأحكام الشرعية هي مستفادة من مقتضيات وموجبات أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وله مقتضياته واثاره إما الكونية القدريه أو الشرعية الدينية على ما فصل ذلك وبينه أهل العلم قال رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات يعني إن وقعتم في الزلل والخطأ والإثم والمخالفة بعد مجيء البينات يعني بعد حصول العلم ومعرفتكم بالزلل وأنما وقعتم فيه خطأ ومخالف لأمر الله تبارك وتعالى أي إن حصل لكم زلل بعد العلم بعد العلم وقيام الحجة عليكم بفهمه ومعرفة المنع من هذا الأمر الذي وقعتم فيه لم يقل فعليكم من العقوبة كذا وكذا أو أن الله سيعاقبكم بكذا وكذا أو سيحل بكم كذا وكذا لم يقل شيئا من ذلك وإنما قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم فختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العزيز الحكيم يعطي هذا المعنى يعطي هذا المعنى وهو التهديد والوعيد يعطي هذا المعنى وهو التهديد والوعيد لمن زل بعد علم وقيام حجه ومعرفة بأحكام الله سبحانه وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم من العقوبة كذا وكذا أو سيحل الله بكم من العقوبة كذا وكذا وإنما قال فاعلموا ان الله عزيز حكيم واتت الايه بهذه الصيغه فاعلموا ان الله عزيز حكيم وفي القران مثل هذه الصيغه وقد عددتها مره فقاربت الثلاثين 30 موضعا قاربت الثلاثين موضعا فعلموا ان الله ويذكر شيئا من اسماء سبحانه وتعالى وهذا فيه من أمر الله جل وعلا عباده بتعلم اسماءه أمر الله جل وعلا لعباده بتعلم اسماءه يمر في القرآن آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه وتعالى عباده أن يتعلموا أسمائه وأن يتفقهوا فيها فقوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم هذه دعوة إلى الفقه في أسماء الله ومعرفتها ليس هذا وحسب بل إلى الفقه في أسماء الله تبارك وتعالى الحسن والفقه أيضا في آثارها ومقتضياتها الفقه في آثارها ومقتضياتها لأن هنا مقام تهديد ان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات المقام هنا مقام تهديد واكتفى تبارك وتعالى عن ذكر التهديد اشتفى عن ذلك ب الدعوة إلى الفقه والعلم بهذين الاسمين. اعلموا أن الله عزيز حكيم ومعنى ذلك إن علمتم علم يقين أن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم وأحضرتم هذا المعنى معنى هذا الاسم في أذهانكم وأيضا تأملتم في آثاري هذا الاسم ومقتضياته وموجباته أرشدكم ذلك ودلكم أن من يزل بعد حصول البينة وحصول العلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى لا يتركه الله سبحانه وتعالى بل هو عزيز قاهر جل وعلا قوي متين سبحانه وتعالى وحكيم يضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها, منازلها ومن كان يقع في الزلل بعد العلم والفهم وحصول البينات فهذا معرض لوعيد الله تبارك وتعالى وعقوبته التي يدل عليها ختم هذه الآية بقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم قال رحمه الله أي فإذا عرفتم عزته وقهره وغلبته وقوته وامتناعه وهذه كلها من معاني اسمه العزيز هذه كلها من معاني اسم الله العزيز لأن اسم الله العزيز يدل على القوة يدل على الغلبة يدل على الامتناع جل وعلا وأنه جل وعلا القاهر فوق عباده العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء كل هذا من معاني اسم تبارك وتعالى العزيز قال فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه هذه كلها من معاني اسم الله العزيز وعرفتم حكمته وهو وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها أو جبلكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم من البقاء على على ذنوبكم وزللكم وهذا أيضا يعطينا فائدة تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى ألا وهي أن اسماء الله جل وعلا كلها مقتضية آثارها من العبودية لله مقتضية آثارها من العبودية لله وليس هناك اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وله عبودية يقتضيها إيمان العبد بهذا الاسم ويوجبها إيمانه بهذا الاسم ما من اسم من أسمائه إلا وله عبودية وهنا إيمانك بأن الله عزيز حكيم قاهر لا يغلب متين قوي جل وعلا وأنه حكيم يضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها هذا من العبوديات التي يثمرها لك هذا الإيمان بهذين الاسمين الانكفاف عن المعاصي الانكفاف عن المعاصي والبعد عن الآثام لأن من تعصيه سبحانه عزيز حكيم عزيز أي قوي قاهر غالب جل وعلا قادر عليك في كل لحظة لا يعجزه شيء وايضا حكيم لا يترك من يزل ويعصي ويأثم وعنده علم وعنده بينات لا يتركه بل يحل به عقوبته ونقمته وهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى كما انه يكرم الطائعين بعظيم الثواب وجميل, وجميل المآب ايضا يعاقب العاصي كل ذلك من مقتضيات حكمة الله فهو عز وجل حكيم أي له الحكم وحكيم أي أفعاله كلها صادرة عن حكمة ليس في أفعاله تنزه وتقدس لعب أو عبث أو باطل تنزه الله جل وعلا عن ذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فالله جل وعلا منزه عن ذلك فإذا إيمان العبد بهذين الاسمين العظيمين يثمر فيه انكفافه عن المعاصي وبعده عن الزلل ومراقبته لله تبارك وتعالى قال أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه قوله مع علمه هذه أخذها رحمه الله من الآية فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات بعد ما جاءتكم البينات أي مع العلم قال وأنه ليس لكم امتناع عليه لماذا لانه عزيز لانه جل وعلا عزيز ولا خروج عن حكمه وجزائه لأنه حكيم لانه تبارك وتعالى حكيم لكمال قهره وعزته فإذا ختم الايه بهذين الاسمين العظيمين أفاد حكما وهو التهديد والوعيد لمن زل من بعد ما جاءته البينات نعم. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم أو تركوهم ونحوها بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة هذا مثال ثان لهذه القاعدة هو استنباط الأحكام من ختم الآيات بأسماء الله الحسنى قال قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم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 فجاء عقب هذه الايه قوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه اي جاءوا هم من انفسهم معلنين التوبه معلنين التوبه ومعلنين ال... نعم معلنين التوبه من هذه الجرائم ومن هذه الافعال فكيف يعاملون قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم لم يقل فاعفوا عنهم وتجاوز عنهم واصفح عنهم لم يقل ذلك وانما قال فاعلموا ان الله غفور رحيم فاعلموا ان الله غفور رحيم فماذا يستفاد في هذا المقام الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ماذا يستفاد في هذا المقام بختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيم العظيمين لا شك أن الذي يستفاد من ذلك هو القيام بمقتضى هذين الاسمين وهو العفو والمغفرة والصفح عن هؤلاء فاكتفى تبارك وتعالى عن ذكر الأمر بالعفو عنهم والصفح بالختم بهذين الاسمين العظيمين وهما الغفور الرحيم ولهذا قال الشيخ يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة نعم ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع يد السارق وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء ثم ذكر هذا المثال وهو قول الله تعالى لما ذكر عقوبة السارق قال نكالا من الله والله عزيز حكيم ختمها جل وعلا بهذين الاسمين وختمها بهذين الاسمين مناسب غاية المناسبة لأنه عز تبارك وتعالى فكان قاهرا غالبا متصرفا في هذا الكون لا يعجزه شيء وحكيم يحكم سبحانه وتعالى بما يشاء قدرا وسرعا وجزاء لأن اسم الله جل وعلا الحكيم يدل على ثبوت الحكم لله بمعانيه الثلاثة الحكم الكوني القدري انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والحكم الشرعي الديني فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه والحكم الجزائي وهو معاقبة المسيء بإساءته وإثابة المحسن على إحسانه فالله سبحانه وتعالى الحكيم أي الذي له الحكم قدرا وشرعا وجزاء هذه الأحكام كلها لله فالأحكام الكونية القدرية له ليس له شريك والأحكام الشرعية الدينية له جل وعلا ليس له شريك والأحكام الجزائيه من ثواب وعقاب في الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى ليس له شريك فالحكم لله جل وعلا شرعا وقدرا وجزاء وختم هذه الايه بهذين الاسمين نكالا من الله نكالا من الله والله عزيز حكيم لأن عقوبه السارق بقطع يده والتنكيل به بهذه الصفه هذا من مقتضى عزة الله وحكمه وحكمته ولهذا ختم تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين وعرفنا في لقاء الامس ما ذكره العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الافهام قصه الاعرابي الذي سمع قارئا يقرا هذه الايه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم هكذا قرأها فاستنكر الاعرابي هذا وقال ليس هذا كلام الله ليس هذا كلام الله لأن الآية مقام مقامها مقام عقوبة ونكال ووعيد والخاتمة والله غفور رحيم وجد تنافرا في. الكلام وعدم انسجام وتواءم فقال ليس هذا كلام الله فغضب القارئ قال تنكر كلام الله قال لا لا انكر كلام الله لكن ليس هذا كلام الله فرجع إلى قراءته واسترجع حفظه فقرأها على الصواب والله عزيز حكيم فقال الأعراب نعم عز فحكم فقطع عز فحكم فقطع فكان ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين مناسب غاية المناسبة نعم. ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوا أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه نعم المناسب هنا بعد قوله رحمه الله تعالى غير خارج عن علمه أن توضع نقطة وتبدأ جملة جديدة بقوله ويختم الأدعية بسطر جديد هنا مثال آخر للقاعدة قال رحمه الله ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله أي هذه المواريث فريضة من الله أي فرضها سبحانه وتعالى على عباده إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما أي أن هذه القسمة لهذه المواريث بهذه الدقة وبهذا التحديد الذي جاء في كتابه كل ذلك صادر عن عليما حكيم قادر عن عليم حكيم عليم أي أحاط علما تبارك وتعالى بالعباد أحاط علما بمصالحهم وأحاط علما بكل شيء جل وعلا علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون علم السرائر والمعلنات علم الظواهر والبواطن علم المصالح والحاجات حاط علما تبارك وتعالى بكل شيء والعباد ليس عندهم حظ ونصيب من العلم إلا قدر قليل وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فهذه, فهذه القسمة للتركة وللمواريث قسمة من عليم أي من محيط جل وعز علما بالعباد ومصالحهم ومنافعهم وحاجاتهم وحكيم أن يضع الأمور مواضعها وينزلها محال لها جل وعلا وحكيم أيضا له الحكم لأن اسم الله الحكيم يدل على الحكم والحكمة معا يدل على ثبوت الحكم لله قدرا وشرعا وجزاء ويدل أيضا على ثبوت الحكمة لله عز وجل وهي وضع الأمور مواضعها وإنزالها محال لها فهذه القسمة للمواريث هي صادرة من عليم حكيم سبحانه وتعالى ولهذا الواجب على العباد أن يكون شأنهم مع هذه القسمة وهذه الأحكام المتعلقة بالمواريث وأحكام الشرع عموما أن يتلقوها بالقبول والتسليم وأن يحذروا أشد الحذر من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول جل وعلا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم فيحذر العبد أشد الحذر من ذلك ولهذا ويله ثم ويله من يقابل أحكام الله سبحانه وتعالى بالاعتراض والانتقاد مثل أن يسمع حكما من أحكام الله ثم يأتي, بق... يأتي بعقله الع... القافر وفكره الضعيف وفهمه السقيم ويقول لماذا حكم الله بكذا لماذا لم يحكم بكذا ويله والله ثم ويله من هو هذا الذي يجرع على رب العالمين سبحانه وتعالى ويجرع على أحكام الله ينتقد أو يعترض يأتي بعض الناس بجرأة سافرة ووقاحة شنيعة ويقول لماذا حكم الله بكذا لماذا لم يحكم بكذا لماذا الحكم الفلان كذا ولم يكن كذا من أنت حتى تقول هذا الكلام أنسيت أنك عبد دليل خاضع لله مقامك هو العبودية والذل مقامك هو الطاعة والانقياد مقامك هو الاستسلام والإذعان هذا مقامك ليس مقامك الاعتراض والانتقاد والله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولهذا قيل في الحكم المأثورة قديما لا تقل لما فعل الله أو لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله هذا مقامك عندما تريد أن تسأل مقامك في السؤال أن تقول بما أمر الله بأي شيء أمرني الله حتى انفذ وامتثل أما والعياذ بالله أن يقول لما أمر الله هذا سؤال المعترض المنتقد هذا السؤال من لا يخضع ولا يستسلم هذا السؤال من لا يحقق العبودية لله تبارك وتعالى أن يأتي لأحكام الله وأقضيته وشرائعه وأوامره ويقول فيها لما ولهذا السؤال عن أفعال الله بلمة باطل والسؤال عن صفات الله بكيف باطل لا يجوز أن يسأل عن صفاته بكيف يقول كيف استوى أو كيف ينزل أو كيف يجي أو كيف يدو إلى آخرة هذا باطل وكذلك السؤال عن أفعاله سبحانه وتعالى بلمة هذا باطل يقول لما فعل الله لما لم يفعل الله هذا باطل هذا من أفضل الباطل وأشد الاعتداء والظلم أن يأتي العبد الضعيف القاصر بعقله وفهمه وفكره ثم ينتقد أو يعترض على الرب العظيم الذي بيده سبحانه وتعالى الزمة الأمور العليم الحكيم سبحانه وتعالى ولهذا مقام العبد مقام العبد هو مقام الإذعان والاستسلام مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم هذا مقامنا وعلينا التسليم أن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الحكم لله سبحانه وتعالى ومقامك أنت هو مقام العبودية والإذعان والاستسلام لله جل وعلا ولهذا تختم كثير من آيات الأحكام بهذين الاسمين سواء آية المواريد كما مثل الشيخ او آيات أحكام أخرى في القرآن الكريم تختم بهذين الإسمين وهذا المعنى ألمح الشيخ رحمه الله تعالى إليه بأن عدد من آيات الأحكام تختم بذلك فهذا مفاده أن هذه الأحكام صادرة من رب سبحانه وتعالى عليم حكيم ومقام العبد هو مقام الانقياد والتسليم والإذعان لأوامر الله تبارك وتعالى وأحكامه وألا يقابل أي شيء من أحكامه باعتراض أو انتقاد وهذا الباب باب الاعتراض على احكام الله باب الاعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى هذا باب وقع فيه خلل ولا سيما في هذا الزمان بشكل مؤسف جدا لما ضعف إيمان الناس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 أذهب لذوي اللب الحازم منكن أذهب لذو اللب الحازم منكن المرأة فتنة وفتنتها هي أشد الفتن ما رأيت فتنة أضر على الرجال من النساء هكذا قال عليه الصلاة والسلام الشاهد انه وصف المرأة بأنها ناقصة عقل ودين الآن بعض الناس من النساء وبعض الرجال وأيضا يكتب لماذا يقال المرأة ناقصة عقل؟ لماذا يقال المرأة ناقصة عقل؟ والمرأة كذا والمرأة كذا والمرأة كذا واذكرون أوصاف للمرأة؟ اعتراض هذا على من؟ هل هو اعتراض على شخص من أحد الناس؟ أو اعتراض, على اعتراض من مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام؟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 ويقصد من كن على طريقة نساء الصحابة أما أنتن لا عقل ولا دين يعني المرأة التي تأتي معترضة على على شرع الله ومعترضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يقول كذا؟ ولماذا لا عقل ولا دين أي أين الدين الذي يحجز ويمنع الإنسان عندما يأتي الشخص معترض؟ ماذا يبقى الإنسان من دين إذا كان يقابل أحكام الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بـ بـ بـ بمثل هذا الانتقاد والاعتراض مقام العبد هو مقام العبودية والتسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى إذا ذكر العبد أن هذه الأحكام كلها سواء أحكام المواريث أو غيرها صادرة من من عليم حكيم لا يأتي بعلمه القاصر أو فهمه الضعيف ويبدأ يتطاول على مقام مقام الرب العظيم سبحانه وتعالى ويقول لما ولو أنه كذا لماذا لا يكون كذا هذا كله من أبطل الباطل وأشد السفه نعم ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم ثم ذكر هذا المثال وهو مثال أيضا واسع ونافع جدا ويأتي كثيرا في القرآن أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب أسماء تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنة لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال جل وعلا قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فالله جل وعلا أمرنا أن ندعوه بأسمائه دعاء المسألة ودعاء العبادة ودعاءه سبحانه وتعالى بأسماءه يتطلب من الداعي أن يفقه أسماء الله ليجعل كل اسم منها في موضعه المناسب عندما يدعو الله سبحانه وتعالى فإن كان يريد رزقا توسل باسمه الرزاق إن كان يريد مغفرة توسل باسمه الغفور إن كان يريد توبة يتوسل باسمه التواب إن كان يريد فتحا في علم أو غيره توسل باسمه الفتاح رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين فاغفل لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وهكذا يا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإسم الذي يناسب حاجته ومطلوبه وهذا من الفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى قال أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم بكل اسم مناسب لمطلوبكم وقد أشار ابن القيم في كتاب جلال الفهم أن من جاء باسم من جاء في دعائه باسم لا يناسب المطلوب يقع تنافر في الكلام يقع تنافر في الكلام ولهذا يحتاج الداعي عندما يتوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته أن يتوسل منها بالاسم المناسب لمطلوبه وان لم يفعل ذلك حدث في دعائه تنافر أو في ألفاظ دعائه شيء من التنافر كان يقول قائل في دعائه اللهم اغفر لي إنك أنت شديد العقاب أو إنك أنت المنتقم أو ان بيدك كذا من العقوبة أو يعني مثل هذا يحدث فيه تنافر لكن اغفر لي إنك أنت غفور رحيم ارزقني وأنت خير الرازقين افتح علي بالعلم والهدى والتقى وأنت خير الفاتحين ونحو ذلك هذا ياتي متناسبا متوائما نام وقوله تعالى لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم والايات المتتابعه التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين فالاولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميله واعمالهم الجليله ومقاماتهم الشامخة فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفوا ويحلموا عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها يمكن للإخوة الذين قريبه منهم المصاحف أن يتابعوا معنا في سورة الحج الآية 59 والآيات بعدها لأن الشيخ سيذكر سبع آيات على التوالي من سورة الحج الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى لا يدخلنهم مدخلا يرضونه لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ختم هذه الآية بعد ذكر سبحانه وتعالى أنه يدخل عباده المجاهدين في سبيل المدخل الذي يرضونه ختمها بهذين الاسمين العليم الحليم قال ختمها بالعلم والحلم ختم هذه الآية بالعلم والعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم عليم بهم عليم بالمقاصد والنيات عليم بالأعمال العظيمة والطاعات الجليلة التي قاموا بها لا تخفى عليه بل هو مطلع عليها وأيضا هو سبحانه وتعالى حليم يحلم ويعفو ويتجاوز عما يكون من العبد من زلل أو تقصير أو هنات أو زلات أو نحو ذلك قال فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم لأن هؤلاء لا بد أن عندهم شيء من الخطأ فالله سبحانه وتعالى يقابل أخطاء بحلمه و يدخلهم هذا المدخل الكريم نعم وختم الثانية بالعفو الغفور فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم, الم... وعدم معاقبة المسيء وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا لله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته قوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر أنه الله إن الله لعفو غفور إن الله لعفو غفور ذكر هنا إباحة المعاقب بالمثل أباح سبحانه وتعالى المعاقب بالمثل قال ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر الله فالآية فيها إشارة إلى إباحة المعاقبه بالمثل ولكن فيها إرشاد إلى ما هو أفضل من ذلك ما هو العفو المستفاد من ختم الآية بقول إن الله لعفون غفور إن الله لعفون غفور فهذا المقام أفضل ومقام ما يتعلق بالمعاقبة معاقبة المخطئ أو المسيء مقامات الناس فيها ثلاثة مقامات الناس فيها ثلاثة إما أن يعاقبه بالمثل وهذا مباح أن يعاقب المسيء بمثل إساءته هذا مباح وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ولئن صبرتم له خير للصابرين بدل قوله ولئن صبرتم له خير للصابرين هنا في هذه الآية قالوا إن الله لعفو غفور إشارة إلى فضل العفو والصفح والندب لذلك، فإذا المقام الأول المعاقبه بالمثل المعاق... المقام الثاني الصفح والتجاوز وهذا أفضل المقام الثالث المعاقبه ب... باعتداء وظلم وهذا لا يجوز فهي مقامات ثلاثة إما أن يعاقب بالمثل وهذا مباح أو أن يصفح وهذا أفضل واولى وأكمل أو أن يعاقب بظلم واعتداء وهذا لا يجوز وجمعت هذه المقامات الثلاثة في آية واحدة جمعت هذه المقامات الثلاثة في آية واحدة من القرآن الكريم من يذكرها وله جائزة تفضل ارفع صوتك اكمل الايه الاخ جاب اجابه صحيحه وهي في قول الله سبحانه وتعالى في سوره السوره وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين إنه لا يحب الظالمين. فهذه الآية جمعت المراتب الثلاثة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا المقام الأول وهو إباحة المعاقبة بالمثل. المقام الثاني في قول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعطية على قدر المعطي سبحانه وتعالى أجره على الله ولهذا يأتي على لسان الناس كثيرا عندما يطلبون من شخص المسامحة يقول له يا أخي سامح أجرك على الله هذه ما من هذه الآية الكريمة فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذا المقام الثاني وهو الصفح وهو الأكمل والمقام الثالث وهو المعاقبه بظلم واعتداء وهذا لا يجوز ولهذا ختم الآية بقوله إنه لا يحب الظالمين ونحن مر معنا قاعدة قريبا وهي أنه إذا حذف المتعلق أفاد العموم وأنا قلت الأخ لك جائزة ولم محدد والمجال مفتوح لي ولهذا جائزته الدعاء له أن يجزيه الله خير الجزاء وأن يثيبه وأن يبارك فيه وكانه شاب لم يتزوج أن يرزقه الله عز وجل الزوجة الصالحة التقيه المؤمنة العفيفة والسامعين نعم وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات هذا أيضا مثال آخر قال ختم الآية الثالثة بالسميع العليم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ختمها بالسميع والبصير يقول يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات فذكر الله عز وجل أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ثم ختم ذلك بقوله أن الله سميع بصير أي أن الله في أي وقت وأي ساعة وأي لحظة من ليل أو نهار اللهم اطلع عليه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الكل الله جل وعلا سميع لمقالهم بصير بحركاتهم وسكناتهم لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية ولهذا يستفاد من هذه الآية المراقبة لله جل وعلا في أي وقت بعض الناس إذا كان في مكان خالي أو في منطقة مظلمة أو كذا ربما يمارس أمورا خاطئة لكن إذا ذكر أن الله هو الذي يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأنه سبحانه وتعالى سميع بصير يبصر, يبصر سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى سبحانه وتعالى جريان الدم في عروقها ويرى عز وجل كل جزء من أجزائها وبصير وسميع سبحانه وتعالى يسمع الأصوات كلها الخافت منها وغيره يسمعها ولو كانت كلها في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة فهو سبحانه وتعالى سميع بصير فجاء ختم الآية بهذين الاسمين مناسب غاية المناسبة نعم وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه وبإثبات كمال علوه وكبرياءه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل ختم الآية الرابعة بالعليم بالعلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ختمها بهذين الاسمين دليل على أن علو الله سبحانه وتعالى وكبرياءه دليل على وجوب أن يفرد وحده وأن يخص بالعبادة لأن العبادة حق للعلي الكبير وحده هو الله سبحانه وتعالى أما من سواه لا يستحق من العبادة أي شيء ولهذا ختم هذه الآية وفيها الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وإبطال عبادة الاوثان وأنما يدعون من دونه والباطل ختمها بهذين الاسمين دليل على أن العبودية حق للعلي الكبير وهو الله سبحانه وتعالى نظير هذه الآية تماما قول الله في سورة سبا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فختم الآية بهذين الاسمين دليل على أنه سبحانه وتعالى <تصفيق> على أن المتصف بالعلو والكبرياء هو المستحق للعبادة وايضا نظيرها ختم آية الكرسي بقوله هو العلي العظيم فالعلي الذي له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا والعظيم الذي له العظم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه هو الذي يستحق أن يخلص أو أن تخلص له العبادة وأن يخص جل وعلا وحده بالطاعة وأن لا يجعل معه شريكا في شيء من ذلك نعم وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير الدى الليل على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير أيضا الآية الخامسة وهي قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ختمها بهذين الاسمين في غايه المناسبه لأن اسم الله تبارك وتعالى اللطيف يدل على ايجاده سبحانه وتعالى الاشياء اجاده الاشياء بلطف وتيسيره لها بلطف وانظر هذا المقام مقام إخراج الزرع عندما توضع البذرة التي هي قطعة جامدة قطعة جامدة عندما توضع في الأرض ويصل إليها الماء يخرج منها خيط رفيع جدا ولونه أصفر لو وضعت عليه يدك لتكسر وتهشم هذا الجزء الرقيق يشق الأرض الصلبة يشق الأرض الصلبة المتماسكه يشقها مع رقته ولطافته ودقته يشقها ويخرج ثم يكبر إلى أن يخرج منه سبحانه وتعالى ما شاء من البذور أو الثمار فهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضره إن الله لطيف خبير قال ختم بهذين الاسمين الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالبواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النبات وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير أي أن هذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده نعم وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الغني المطلق ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه فقراء إليه من جميع الوجوه وأنه حميد في أقداره حميد في شرعه حميد في جزائه فله الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وافعالا ثم ختم جل وعلا الآية السادسة له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد لما ذكر ملكه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما فيهما ختم الآية بأنه غني أي أنه جل وعلا غني عن كل من في السماوات ومن في الأرض ومن في السماوات والأرض كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى فهو غني عنهم لأنه جل وعلا الغني غنى ذاتي غني عن مخلوقاته من كل وجه ومخلوقاته فيها فقر ذاتي من كل وجه إلى الله سبحانه وتعالى لا غنى لهم عن الله طرفه عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فختمها باسم الغني لهذه المناسبة وختمها باسم الحميد لأن الخالق للسماوات الخالق للسماوات والأرض والموجد لهذه الكائنات له الحمد سبحانه وتعالى له الحمد ذاتا وصفات وأفعالا جل وعلا ولهذا مما يحمد عليه جل وعلا خلقه للسماوات والأرض بهذه الصفة العظيمة لأنه يحمد تبارك وتعالى على أسمائه وصفاته ويحمد تبارك وتعالى على أفعاله ويحمد تبارك وتعالى على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى نعم وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم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 كلها من رأفة الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده فلهذا كان مناسبا غاية المناسبة ختم الآية بهذين الاسمين نعم ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له وذلك من اثار عزته وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته وأهلك المكذبين بعزته وحكمته ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب ثم ذكر هذا المثال وهو أن سورة السعر تكرر فيها في مواضع قوله وإن ربك له العزيز الرحيم يختم قصة كل قصة كل نبي بهذين الاسمين والقصة مشتملة في تمامها على نجاة النبي وهلاك الظالمين كل قصة مشتملة على نجاة النبي وهلاك الظالمين ثم تختم كل قصة بذكر هذين الاسمين وان الله لهو العزيز الحكيم وان الله لهو العزيز الرحيم نعم تختم بهذين الاسمين فيقول يقول الشيخ ختم الآية بهذين الاسمين العزيز الرحيم إما أن يكون هذان الاسمان أحدهما يتعلق بالنبي وهو الرحيم والآخر يتعلق بالظالمين وهو العزيز فيكون نجاة النبي هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهلاك الظالمين من عزة الله ولهذا إذا أثاب يثيب برحمته وفضله وإذا عاقب يعاقب بعزته وعدله سبحانه وتعالى فيكون تعلق اسم الرحيم بالأنبياء وكان بالمؤمنين رحيمة ويكون اسم العزيز يتعلق بهؤلاء أي أن هلاكهم هو من عزه الله ومر معنا فيما يتعلق بالسارق وأن العقوبة التي احلها الله سبحانه وتعالى به هذا من عزة الله وغلبته وقدرته جل وعلا ولهذا قال والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فالشاهد أنه قد يكون المراد هذا ويقول الشيخ احتمال أن يكون للإسمين تعلق بكل الطرفين ووضح ذلك رحمه الله قال وقد يتعلق مقتضى الإسمين بكل من الحالتين يعني يتعلق بالنبي وأتباعه ويتعلق بالظالمين يقول فانه نجى الرسل وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته وهذا واضح وأهلك المكذبين بعزته وحكمته لكن ما تعلق الرحمة هنا ما تعلق الرحمة هنا يقول الشيخ يمكن قال الشيخ ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم وأنه لولا وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم ابواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم هذا العقاب فيكون ذكر الرحمة أو تعلق الرحمة بهم من هذه الجهة وإلا ليس لهم نصيبهم من رحمة الله التي يدل عليها اسمها الرحيم لأنها خاصة بالمؤمنين كما يدل عليه قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل أنت الغفور الرحيم فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا المثال لأن بعض من يفهم هذه القاعدة بعض من يفهم هذه القاعدة قد يأتي في هذا الموضع ويستشكل على ضوء القاعدة التي مرت معنا ودرسنا واخذنا أمثل عليها بعض الناس يستشكل يقول الله يقول أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لما لم يأتي في هذا المقام الختم بالمغفره والرحمة يعني البعض قد يستشكل ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا الاستشكال يقول لم يقل أنت الغفور الرحيم فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام لأن الكافر يوم القيامة مطمع له في رحمة الله ولا وليس المقام مقام استرحام واستعطاف وطلب الرحمة للكافر لأن الكافر لا مطمع له البت في مغفرة الله إن الله لا يغفر ان يشرك به من لقي الله مشركا لا مطمع له في رحمة الله والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولهذا المقام ليس مقام استعطاف واسترحام حتى يختم بذكر هذين الاسمين الغفور الرحيم قال وإنما هو مقام غضب وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذ اتخذه إلهًا مع الله يعني اتخذ عيسى إلهًا مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار اولى من ذكر المغفرة والرحمة نعم. ومن ألط في مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة. ثم يختمها بما يدل على الرحمة مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا المثال قال من انطفي مقامات الرجاء يعني تقويه الرجاء في قلب العبد حال تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى وتأمله في آية القرآن من في مقامات الرجاء أنه سبحانه وتعالى يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة ثم يختمها بما يدل على الرحمة وذكر آيتين مثالا لذلك الأولى قول الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وهذا يقوي في العبد قوة الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى والثانيه ليعذب يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما قال وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وهذا ثابت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال إن رحمتي غلبت وفي رواية سبقت غضبي قال وصار لها الظهور يعني الرحمة وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسلاب الرحمة أدنى سبب من أسلاب الرحمة ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان بل جاء في بعض الأحاديث أنه قال أدنى أدنى أدنى حبة خردل من إيمان وهذا يدل على ظهور الرحمة وغلبتها وأنها سبقت غضب الله سبحانه وتعالى وأن كل من وجد فيه أدنى سبب وأيثر سبب ينال به رحمة الله سبحانه وتعالى نالها وهذا كله خاص في من عنده إيمان أما الكافر الذي أحبط كفره أعماله وحسناته فهذا لا مطمع له في رحمة الله ان إما تكافرا لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ويقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور لما أنهى رحمه الله تعالى هذه الأمثلة قال ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك يعني أنك إذا عرفت القاعدة وبعض أمثلتها انفتح لك الباب وتيسر لك بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيق فقه هذا الباب وأعيد ما بدأت به أن فقه هذه القاعدة وإعمالها يحتاج إلى نوعين من الفهم الأول فهم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن فهما صحيحا في ضوء دلة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى والفهم الثاني فهم الآيات والسياقات التي وردت فيها أسماء الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ينظر في الرابطة بين المعنى الذي قرر في الآية والاسم الذي ختمت به الآية والله تعالى أعلم أحب في كلمة مختصرة لا اطيل فيها أن أتكلم قليلا عن بعض الأحكام اليسيرة أو الأمور التي تحتاج إلى شيء من التنبيه فيما يتعلق بالاعتكاف والاعتكاف طاعة عظيمة وعبادة جليلة ولا سيما في هذه العشر المباركة والأيام الفاضلة وهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها واعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم من بعده ومكان الاعتكاف هو المساجد مكان الاعتكاف هو المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكبون في المساجد والاعتكاف إلا في المساجد سواء المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهي أفضل أماكن الاعتكاف لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد أي الاعتكاف أفضل وأكمل والاعتكاف مشروع في كل مسجد والاعتكاف هو لزوم المسجد. ولهذا الأصل في المعتكف أن يهيئ نفسه ليلزم المسجد وأن يبقى في مكانه يخلو بربه سبحانه وتعالى تاليا لكتابه ذاكرا له مستغفرا مناجيا محاسبا لنفسه مراقبا لربه جل وعلا مقويا ايمانه مبتعدا عن التعلق بالدنيا ونحو ذلك حتى يصفو قلبه ويزداد إيمانه وتقوى صلته بالله تبارك وتعالى ويكون لاعتكافه عليه الأثر البالغ ليس في أيام الاعتكاف وإنما في أيامه كلها فيكون الاعتكاف للمعتكف بمثابة القاعدة يكون الاعتكاف بمثابة القاعدة التي يبني عليها أيامه اللاحقة بعد الاعتكاف ولهذا ينبغي على المعتكف أن يحسن في اعتكافه أهم ما يوصى به الإخلاص لله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل الاعتكاف أو غيره إلا إذا كان خالصا فمن اعتكف مرآة أو اعتكف مباهات أو اعتكف مفخرة أو اعتكف لغير ذلك من الأغراض لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك لأنه يقول أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أسرك معي فيه غير تركته وشركه ولهذا الاعتكاف كغيره من الاعمال يحتاج من العامل إلى مجاهدة للنفس وطرد للرياء وأن يتفهد أن يكون عمله خالصا لله بينه وبين الله يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى يطلب فيه محمدة ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من المقاصد التي هي سبب لرد العمل وعدم قبوله الأمر الثاني ينبغي على المعتكف أن يحرص في اعتكافه على الاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته والسير على منهاجه وأن يكون اعتكافه خلوه بينه وبين الله يلزم مكانه ذاكرا تاليا عابدا مستغفرا يجمع قلبه على الذكر والخضوع لله وأن يكون كلامه مع الناس في حدود الحاجة أن يسأل عن حاله فيجيب أو يسأل عن حال إخوانه أو في حدود الحاجة أما أن تتحول أماكن الاعتكاف وهي المساجد منتديات للسمر والمرح والمزاح والضحك والجلسات الطويلة على هذا هذا المنوال ويكون في مثل هذا إذا لقارئ القران، إذا للمسبح والمستغفر إذا للمصلي احيانا بعض الناس لا يستطيع أن يصلي صلاة مطمئنة خاشعة لا يستطيع أن يتلو تلاوة مطمئنة لا يستطيع أن يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى جنبه ضوضاء وصوت عالي من اخوانه المعتكفين فهذا المعتكف لا هو الذي خل بنفسه وجلس يستغفر ولا هو الذي أعطى فرصة للمعتكف أن يؤدي اعتكافه على أحسن حال ولهذا احيانا تتحول بعض مجالس المعتكفين إلى مجالس سمر ومزح وضحك ورفع صوت ومنادات إذا كان صاحبك الذي تريد بعيدا عنك لا تناديه بصوت عالي قم بهدوء واذهب إلى مكانه وتحدث معه بهدوء لما تناديه بصوت عالي أتدري ماذا صنعت هناك مصلي ربما تربك عليه صلاته. قطع شوطا, شوطا في سورة ثم ناديت بصوت عالي أخلفت عليه السورة التي ويقرأها ثم لا يدري أين وقف ولا أين بسبب الصوت الذي حصل منك أيضا التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى المستغفر المسبح هؤلاء كلهم لهم حقوق عليه ولهذا بعض المعتكفين لا يبالي يعني صاحبه على مسافة بعيدة منه يصوت له بصوت عالي ولا ولا يبالى بإخوانه المعتكفين أو القارئين أو التالين لكلام الله، فمثل هذه الأمور ينبغي أن تكون من المعتكف أو غيره ممن هو في المسجد أن تكون منهم على بال. أيضاً قول الله سبحانه وتعالى يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه ينبغي أن تراعيها حتى وأنت معتكف عندما تجلس في المسجد أو تتنقل فيه. ينبغي أن تحافظ على السمت وأن تحافظ على زينتك وأن تحافظ على هيئتك وكونك معتكفاً لا يخول لك أن تكون في المسجد ومتنقلاً فيه وأيضاً مصليا بهيئة لا, لا, لا تراها أنت مناسبة ولا تراها هيئة مناسبة ولا تراها زينة ولهذا ينبغي على المعتكف أن يراعي هذا الجانب وإذا كان وقت نومه وراحته وهو جالس على فراشه وقت النوم ووقت الراحة بدل توبه بثوب نوم ونام فيه ثم بعد ذلك يلبس ثياب الزينه الزينة ويكون تنقلاته فيها وتحركاته فيها ومن أخطاء بعض الإخوة المعتكفين أنه ينام بين الصفوف ينام بين الصفوف ولا سيما صلاة الليل وقيام الليل الناس يصلون قياما وهو بين الصفوف نائم فإذا كان غلبته عينه واحتاج إلى النوم يترك الصفوف متصلة ويذهب إلى مكان لا يكون بين الصفوف نائما ولهذا أحيانا وهذا يحصل نادرا أحيانا يكون المعتكف نائم بين الصفوف وشخيره طالع بين المصلين ويؤذيهم بمثل هذا الصوت فلماذا لماذا مثل هذا العمل لا إذا كان غلبتك النوم ولم تستطع حاول أن تبتعد عن المكان الذي فيه الصلاة وتتركه لإخوانك المصلين أيضا ينبغي أن على المعتكف أن يراعي حرمة وحقوق إخوانه فلا تترك حاجاتك ومتاعك وملابسك وأغراضك منثولة موذية للناس بعض, بعض المعتكفين يتركها لاخوان المصلين هم يتولون ترتيبها له هو لا يبالي يقوم من, من, من فراشه حينما ينهض منه ويذهب للوضوء ويتركه ويتولى ترتيب فراشه لا إخوان المصلين يضطرون إلى ترتيب المكان حتى يجدوا مكان يصلون فيه أنسيت أنك في مسجد في بيت من بيوت الله أنسيت أن هؤلاء الإخوان لهم حق عليك فهذا أمر ينبغي أن يلاحظ أيضا قضية الجوالات وما ادراك ما الجوالات يعني بعض المعتكفين حالوا وقت الاعتكاف في مهاتفاته ومخابراته عن طريق الهاتف ورده ومحادثاته وممازحاته لإخوانه ليس كأنه معتكف فمثل هذا يعني إن اضطررت واحتجت إلى الجوال في حاجات ماسة تفعل ذلك وإلا تفرغ لما جلست في المسجد لأجله وهو عباده الله سبحانه وتعالى ومما ينبه عليه أهل العلم كثيرا ألا تستخدم الأفياش التي في المساجد لشحن الجوالات لأن هذه أوقاف مختصة بالمساجد ليست لهذا الأمر ولهذا أفتى غير واحد من مشائخنا بعدم جواز ذلك فالافياش التي في المساجد ليست مخصصة لشحن الجوالات وإنما هي لمصالح وأغراض المسجد وبعض المعتكفين يعني وصل به الأمر إلى أنه كسر الأماكن التي حتى يتمكن أن يدخل فيش جواله في المكان كان المكان لا يتسع لفيش جواله فكسره وهذا إثم اتلاف لمنافع في المسجد ومصالح في المسجد فلا يجوز للمعتكف أن يفعل شيئا من ذلك وأيضا أن يحرص المعتكف الا يؤذي إخوانه المصلين لا بملابسه ولا بأيضا دفع الصناديق الأحذية أو غيرها بحيث يؤذي بها المصلين بل يكون الاعتكاف مكان للصفاء القلوب ونقاء النفوس وزيادة الخير وزوال الشحناء وقوة الإيمان وحسن الصلاة بالله تبارك وتعالى هذه بعض الجوانب التي أنبع عليها وقد يفوتني شيء من ذلك لكن هذه أمور ينبغي أن نحرص عليها أشد الحرص وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا لإخواننا المعتكفين وإخواننا القائمين وإخواننا الصائمين وإخواننا المصلين وإخواننا الذاكرين والتالين لكلام الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزرنا وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يعتق رقابنا من النار وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمسائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق